للغروب بوسط قلبي ذ ك ر ي ا ت ما ت ن ا س ا هالخفوق ولا نسى اللي معاها قبل ما تغرب ح ي ا ت و غ ر ق ت شمس ا ل م ح ب ة في مساها للغروب بوسط قلبي ذ ك ر ي ا ت م ا ت ن ا ا س ه الخفوق 「やあいにしようかわいいね」「やあさへび」「出 خل عيونك عساها」「はるへ ذكرني او ان الشوق مات」「او زمان ص م ت بالقسوه س, س ا ه すごい أ س أ ل ا ل أ ي ا م عنها كيف جات وكيف راحت والزمن ا كيف انتساها من يجمعني بعد هذا الشتا ء او يواسيني ويهديني وساها الأيام عنها كيف جاءت تهتفي بحر الشعر و ا ل ا غ ن ي ا ت لا معي مينا ولا قلب رساها جيت أ د و ر في رفوف الذكريات ما لقيت إ ل ا من الذكرى صداها في بحر الشعر